بسم الله الرحمن الرحيم قل بفوق الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يعلمون. صفحة طلب الدكتور محمد رجب للإسماعيل يقدم لكم أسس التفسير. لا والله من الشيطان الرجيم.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 وبدقة علمية مع الإجاز واضح يبقى في سهولة عبارة في إجاز وفي استيعاب مع عمق في المسائل في وقلما يكون هذا في كتاب صغير الحجم كهذا الكتاب ولهذا يسهل على طالب العلم قراءته ومدارسته فنحن إن شاء الله تعالى تعليقنا عليه حيكون برضو في المقصد اللي قلناه هو حل غامض تفسير لربزة تصوير مسألة لكن كثير من الكلام الإنشائي اللي حنجده أو بعض الأمثلة ممكن نضرب مثال واحد ويذكر مثالين ثلاث فاحنا نضرب مثال وحضرتكم تذكروا لي المثالين معايا يا ها اتفقنا طبعا أصول التفسير هذا علم يتعلق بالقرآن والقرآن هو كلام الله ما نيتك في ذلك؟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 واضح يا clear, طيب. بسم الله the لله of والسلام على praise of Allah and the peace of 11. 11. على. remind you. In the name of Allah. The purpose of the presentation is the essence of the language and the essence of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 لان هو فك اصول التفسير أصول جمع اصل فيفسر الاصل التفسير يفصل التفسير يبقى لما تحطهم جنب بعض تعرف المعنى التركيبي معايا يا أخونا فاصول الاصل قال ان معناه الأصلي معناه الاولي هو مبدا الشيء وما يبنى عليه غيره شيء أن تبني عليه غيره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 كلاهما بمعنى واحد والعرب كانوا يقلبون بين الحروف في المادة الأصلية مما يسمى الاشتقاط الايه الأكبر يعبرون عن نفس المعنى أو ما يقاربه فتقول امرأة سافرة يعني سافرت عن وجهها صحيح؟ فهي بمعنى فسر وتقولون ويقول العرب سافر أو السفر اللي هو الرحلة وانتقال في الأرض لأنه يكشف عن معادن الرجال واضح فهنا فسر بمعنى الكشف نعم ومن أو... وللتفسير في الاصطلاح تعاريف ومن أوضحها لا تعاريف لا تعاريف تعاريف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 المقصود بانه انه هو يحد ويقيد ما امكن معايا لا ده كلام الله تعالى المعجز لان مما اوحى الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم مما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله وحديث القدسي وليس بمعجز المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم لان من الممكن ان يكون لله كلام معجز وليس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 ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين كيف فسر القرآن حصل وكان أين المرجع الرجوع فيه إلى ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها خاصة تفاسير السلف التي تعد العمزة في هذا العلم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 فالقرآن يحتمل وقد يتعلق القرآن بآلة أو بأداة أو بشيء في الواقع لم يكن موجودا أيام السلف فهل معنى ذلك أنهم لم يقفوا على تفسير لا وقفوا على تفسير وإنما زدنا فيما يحتمل لفظه شيئا زي مثلا ما يقال من مسألة الإعجاز العلمي مثلا الإعجاز الفلك الكوني الكون وغير هذا فهل هذا يعني أننا استبدلنا ما كان يعرفه السلف من بيان كلام الله تعالى بهذه المعلومات الجديدة لا فكلام الله تعالى مفسر على ما فسره السلف لكن زدنا عليه بعدا آخر لا يتناقض مع ما قاله الايه ثم إذا اختلف السلف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 عن عدي لها الصفحة لحضرتك. الا إلا أنها عدي حضرتكم الامر والأمر إن شاء الله تعالى يسير حكم التفسير وأقسامه حكم التفسير أنزل الله كتابه ليتدبره الناس قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ونعى على, لي... على من لم يتدبره, فقال يتدبره. من لم يتدبره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 لدفع من يقوم منهم بتولي تلك المهمة مهمة الايه؟ الدراسة والتدريس والتعليم أمر خطير صحيح أمر خطير ولكن الحمد لله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن مسألة الرحلة من مكان لمكان أصبح دلوقتي يجبرها ايه؟ وسائل الاتصال وسائل الاتصال إنت دلوقتي لو ما فيش مفتي في مكانك تقدر تستفتيه في مسألة المسائل الفقهية تعمل ايه؟ لابد أن ترحل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 على العموم وما حدش يظن إن, إحنا إن, إن إحنا يعني عندنا كسرة ووفرة لا الحقيقة لا إن ممكن يكون في كسرة في أماكن ونضوب وخلوه في أماكن أخرى يعني إحنا لو وزعنا لو وزعنا أهل العلم الصادقين العارفين بهذه العلوم الكفائية الواجبة الكفائية على الأمة ما قاموا بهذا الفرد ما قاموا بهذا الفرد في الحقيقة في الله تعالى السلام والعفو ونعف لأنني بتكلم على حكم التعليم أصلا إحنا الآن ليس كده خلاص تلبسنا بكوننا طلبة علم التفسير أو أن أنت مفسر لا إحنا لسه في بداية الطلب بنفرش الفرشة العامة لكن من بقى أمشي بعد كده وتخصص في هذا العلم ما يقولش أصلي في ناس قبل قامت به يبقى أنا ده مستحب في حقي لا هو برضو واجب في حقي أقسم التفسير وليبني عباس وليبني عباس تقسيم للتفسير رضي الله عنهم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 هذا الجم أنا يمكن أن أقسمه من كذا جهة، بكذا اعتبار، أن أقسمه باعتبار السن يبقى إلى ثلاث فئات كبير متواصين صغار لا تقسيم حفترض إن فيه زيد في الكبار مع يا إخواني عشان إشكالية التقسيم من كذا اعتبار دي قلنا كتكون إيه ما ضل في الفهم شوي. يبقى زايد في قسم الكبار في التقسيم واحد اللي هو ايه تقسيم بيعتبر ايه السن حاجه دلوقتي هيقسمهم باعتبار اخر ايه الاعتبار الاخر بالطول في الذكور والانثى بالطول معايا الطول هقول طوال متوسطون قصار الطوال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 ايه الاختلاف ده؟ زيت حطه هنا وهنا وهذا باعتبارين مختلفين. فانا الجمع ده انا قسمته باعتبار السن وقسمته باعتبار الطول. ممكن أقسمه باعتبار الدرجة في الامتحان. أقسمه باعتبار الشهادة. أقسمه باعتبار السكن والقرب السكن. معايا أخوينا صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه يبفهمتوا مسألة إذا تقسيم بكذا اعتبار دي؟ يبهينا القرآن كيف نقسمه؟ هو قال كذا تقسيمات اربع تقسيمات باعتبار معرفة الناس له يبقى تقسيم يبقى أنا انظر للقران من هذه الجهة معرفة الناس له وهو حيفصل بعدك باعتبار طريق الوصول إليه حيفصل يبقى تقسيم تاني زي الطول وزي السن واضح كده يبقى ما نختلطش علينا هذه التقسيمات يمكن الشيء الواحد يبقى في ألف في قسم في تقسيم يبقى في داء في تقسيم يبقى في في تقسيم من أخر نعم تفضل أولا باعتبار معرفة الناس له قسم حبر الأمة ابن عباس التف... رضي الله عنهما التفسير وجعله أربعة أوجه وجعله, وجعله أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير وتفسير لا يعذر أحد بجهله ثلاثة وتفسير يعلمه العلماء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 نجد فين عند أخ لأنه لا يطيق الإحاطة بكلمات العرب أو بكلام العرب أحد واضح يا أخوانا طيب الوجه الثاني. والمثال الذي ضربه وقال ذوق إن إنك أنت العزيز الكريم دي هل دي محتاجة عند العرب إن نقول له أسديل امتهانه كان في سياق وفي ها ويبقى فيه إشكالي ازاي دخله في النار ويقول له ذوق بعدين يصفه بالعزه والكرم لا لأن العربي إذا ما سمع ذلك محتاج إلى بحث عن القرائب أو محتاج إلى التفهيم والتبين ورفع الإشكال ما حصل إشكال أصلا وإنما جملة دفعة مرة واحدة فهم أن المقصود ايه الامتهان والتهكم فما حصلش إشكال ومنه نعرف أن كثيرا مما يشكل على بعض الناس من أهل الدين أو يتخذوه أعداء الدين سهاما مسمومة على ذلك القرآن من هذا الجنس ومن لا يحسن العربية وتراهم إيه أمين يقولوا إذا كانت منصوبة المفتوضة بقى مضمونة دا كل ده كلام إيه كلام جهل لماذا؟ لأن العرب هم أدرى بكلامهم منا فنحن فينا عكمة نحن لا يوجد عرب واضح يا طيب الوجه الثاني الوجه الثاني مما لا, لا يعذر أحد بجهله وهذا يشمل الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول الأخلاق والعقائد فقوله تعالى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 Aqimu al-Salaah صحيح true that ممكن can say that this is the essence of the thing that it is not to come to the face that it is not to come to the face This is the word of all of the socialists and the teachers يقدر يقول له الله ما فهمتش المعنى من لا تقربه هو ما قال ما تفعلوش هو قال لا تقرب أنا مش فاهم حال حد يدعي ذلك فمن فعل ذلك لا يعذر بجاهله ما ينفعش يقول لا أنا ما عرفتش ما فهمتش لأن الله لم يحوج في هذه المسائل والقضايا أحدا من الأمة إلى أحد طالما أني استوفنا لإيه اللسان ودي تأخذها القعدة إن هذا الخطاب العام نزل بلغة العامة والبعض يقول أنه نزل بلغة الأميين بلغة الأميين هم اللسان العربي دون أصول قواعد ضوابط متون منظوم منسو كل الكلام ما معرفهوش فبالتالي جاءت هذه المسائل خالصة تناسب بدائية تناسب كلفه. يفهمها الأعراب اللي جاي من الصحراء and اللي لسه ما have never been given and they understand the big man and the young people and all of them they do not differ in them, this is the meaning why? the mercy of the Lord of the world so imagine that these are the crimes واضح يا اخوانا ومنه العقائد فلما ربنا يقول لنا ان اسمك كيت ان صفاتك كيت لازم افهم إن ده موضوع لابسط الفهم لمبتدا الفهم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 النسخ والتغيير من شريعة إلى أخرى لكن الثابت في كل شرائع الله تعالى هو العقائد والأخلاق نعم ويدخل, ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 فنجد أنه واجب على كل مسلم أن يسعى في طلب هذه الآلة أو هذه الأدوات فيبقى أصول ولغوي مش الدنيا لا تستقر بذلك واضح فلو فلولا نافارا من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه سنة الله الشرعية والقدرية الكونية معايا أخوانا هنا زي what? And the priests will be trained in their own three words. The Bible is either a sign in the Arab language or a sign. The Arab, look at the three three words on this example. The Arab understands the sign. The sign ماش عارف حيوقف العربي يبقى العربي يوقف هنا القسم الثاني لوم اعلامهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ان في حكم شرعي يتعلق بالمطلقة هذه مصبوط هنا لا يعلمه ولا لا يعلمه يبقى لابد أن يسأل ما هو ذلك الحكم الشرعي يبقى هذا الحكم افتقر إلى آلة ليس عند عامة المسلمين يبقى عندي اللسان العربي الرجل العربي الخالص مش عارف اي مسلم فيهم حتى من العربية جيه عندها فيهم ان في حكم لكن ايه الحكم يتعلق الحكم ده بالمطلقة بعدة المطلقة فيهم ولا ما فيهموش لكن حتى تربص ايه برضو مش فاهم يأتي العالم فيقول القرء هنا حير وهنا طور فيبص بقى في الأدلة والقراء السياق بتاع الآية فيرجح دا ويرجح دا وكذا فييجي بعض العلماء يقولوا ضحاية يبقى ثلاثة قروء يعني تلت حضار أو ييجي بعض العلماء يقول دطور يبقى ثلاثة قروء يبقى ثلاثة ثلاثة ايه أطهار واضح يا أخوانا واضح يبقى أفهمنا الفرق بين داول لقبل كده طيب فإن الفرق بين ده وبين اللسان العربي شن يخططش علينا ان ده زاد على معرفة اللسان العربي شيئا من العلم من الأصول والقواعد والضوابط والخلاف والإجماع وغيرها الوجه الرابع الوجه الرابع ما لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب نعم. ويشمل, هذه ويشمل هذا حقائق المغيبات ووقت وقوعها فدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها حقيقتها إلا الله ولا يعلم وقت خروجها التي تخرج من في آخر الزمان لا يعلم كيف تكون حقيقتها مثل. نعم إلا الله ولا يعلم وقت خروجها إلا الله حنا وتعالى وهكذا سائر الغيبيات نعم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 هذه الدابه شكلها ايه تخرج الزائل كيفيه النار اللي هتخرج الشي... كل هذه القضايا التي حدثنا الله تعالى عنها فدي احنا ما نتجشم ولا نتعنى بل من فعل ذلك فقد اثم وافترى على الله تعالى كذبا وكذلك كيفية الصفات ربنا سبحانه وتعالى كيف اليد كيف العين كيف كذا كل هذا من تعنى وتجشم تفسيره ومعرفته مش التفسير كان بيقول عن على الكيفية ها الكيف كيف هذا فهذا حرام وقد اس نعم ثانيا هذا ثانين هو قسم القسم الاول القسم الاول هو تقسيم ابن عباس رضي الله عنهما قسم القران باعتبار نعم معرفه الناس له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 وتفسيرهم بالرأي وسياتي ما هو تفسيره لكن ننبه ان مش كلمة اول ما نجد كلمة رأي نتخض خصوصا في مقابل الماثور اه يبهينا عقل في مقابل نقل ارفض لا, لا مقصود بالرأي هنا بحاس الاصطلاح تقصد ايه كلمه الرأي ولذلك ما ورد من ذم الرأي لا بد وان يحمل على رأي مخصوص وإلا فكل العلماء استعملوا الرأي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 ويعمدو المفسرو بهذا الأسلوب. ويعمدو. ويعمدو المفسرو بهذا الأسلوب إلى التحليل إلى التحليل في الآية. يعني التحليل في الآية حيبينه حيقول ها. فيبين سبب نزولها. فيبينه. فيبين سبب نزولها وبيان غريبها واعراب مشكلها وبيان مجملها فيبين سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها هذا معنى التحليل هذا معنى التحليل فيبقى يمسك اللفظة ويمسك التركيب ويمسك السياق ويمسك كمان السورة فيبين الصوره نزلت مكه ولا المدينه نزلت سببها ايه طب الموضع ده هل هو مختص من الصورة بسبب نزول ولا هو جاه طيب سبب النزول ده أثر ايه علامات وإيه آثار سبب, سبب النزول في هذه الآية في سياقها في كلمتها في ألفظها في أحكمها يبقى بيفكك كل ما يتعلق إيه بالآية فبيقول ده أكتر نوع من أنواع منواع التفسير نعم ومن أمثلته من تفسير ابن عطية نعم, والآلوسي نعم والشوكاني نعم وغيرهم نعم ثانيا التفسير الإجمالي يعمد المفسر بهذا الأسلوب. مثلاً إني لكل حيزكر هنا ممكن يذكره في قسم ثاني يعني يذكر مثلا تفسير بن عطية تفسير بن عطية ممكن يذكره في تفسير في تفسير آخر تفسير الشوكاني في تفسير تاني لأن ممكن يتميز الكتاب الواحد التفسير الواحد بجهتين من هو بيحل الكويت زي ممكن يتميز بمعصور يتميز لكن أيه ما يغلب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 وتفسير المكفي الناصري تفسير السعدي مشتهر ما بين إخوانا هذا تفسير إيه إجمال والتالي يعني يعني ينفع في البدايات انت تاخد فكرة إجمالية على تفسير لكن ما ينفعش لنستكتزئ به إذا أردت أن أنت تخوض غمار التفسير ما ينفعش تكتزئ به كذلك تفسير المراغي وتجدوه كذلك في تفسير, تفسير المراغي هذا واحد من شوخ الأزهر الكبار نعم وأبي بكر أبي الجزائري. الجزائري نعم أبي الجزائري أنسب التفسير في هذا المعنى يناسب جدا طلبة العلم المبتدئين بل عامة الناس وإحنا قلنا ما نقول عامة الناس قد يدخل فيه أستاذ في علوم الفلك يعني بنتكلم العامة من ناحية العلوم الشرعية يناسب جدا خصوصا يعني في البدايات لأنه يشير أيضا إلى بعض المعاني واللطائف في التربية والتزكيه وهذه يعني قد تخلو منها كثير من التفاسيل فتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري تفسير جيد جدا جدا في هذا الباب وينصح به لطالب العلم المبتدئ وينصح به للمعلم المربي أن يبدأ به طالب العلم المبتدئ الإنسان اللي داخل لسا عزيزتها أقول له إرى والله العشر الأخير من القرآن إرى من تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري احفظ الكلمات وإرى الشرح الإجمال وهدايات الآيات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 في التفسير وفي اللغة وفي التاريخ وأحوال العربي وفي الفقه كذلك. وله مذهبه التفسير الموضوعي. يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظ أو جملة أو موضوع في القرآن. وهو أقسام واحد أن يكون عرض أن يكون عرض موضوع من خلال القرآن كله كموضوع صفات عباد الرحمن في القرآن.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 النفاق موضوع فهذا الموضوع تتتبعه في القرآن جملة فتبدأ بقى هل ذكر فين وتبدأ انت تفصل ذكر كم مرة طيب ونظر ذكر في مكة أدي ايه وفي المدينة أدي ايه طب إيه طبيعة ذكره في القرآن طب تعلق السياق بيه وتعلقه بالسياق وتبدأ بقى تشوفه ذكر بقى في الآية الموضع الأول في الآية الفلانية في السوره الفلانية فتبدأ تشرحه من خلال هذه السورة بعد كده تروح بعدها بثلاث أربع أجزاء هتجد موضع دي تاني ملكش دعوان بقى بكل الفصل اللي بينهم أنت مرتبط بالكلمة باللفظة أو مرتبط بالجملة أو مرتبط بوحدة الموضوع الذي اخترته ده التفسير الموضوع رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه ده تقسيم ايه بقى؟ بالتقسيم رقم أربعة باعتبار رابع. اه تفسير ابن كثير من اللي احنا قلنا ده يعتبر في ايه لا ماثور ده بيعتبر احنا قلنا الماثور ده بيعتبر هنتكلم فيه تفسير تحليلي تفسير اجمالي تفسير تفسير تحليلي وتفسير مقارنه مش ممكن هو بياتي بالقول والقول الاخر ويرجح صحيح ممكن ولا مش ممكن نعتبره اه نعتبره هكذا واحيانا ياتي بتفسير اجمالي في بعض المواضع لكن يغلب عليه التفسير التحليلي ايه التفسير الثاني تفسير الجلالين أقرب إلى الإجمال أقرب إلى الجمال، ولعل قد يأتي أحيانا بعض الفوائد ما يحلل به مواضع الايه لكن هو أقرب إلى الإجمال نعم رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه المراد بالاتجاه الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بارزة في تفسيره بحيث تميز بحيث تميز بها عن غيره يعني إيه الاتجاه الروح العام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 الفرق أو البدع لأن عادة ستجد أهل الفرق والبدع وإن كتبوا في العلوم الشرعية المحضة أو في علوم الآلة أو في علوم اللغة فإنهم يكتبون ليقرروا عقائدهم ومذاهبهم الاتجاه السلفي يمثله تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقطي نعم. والاتجاه المعتزلي يمثله تفسير الزماخشري والاتجاه والاتجاه الاشاعري يمثله تفسير الرازي نعم تفسير الرازي تفسير فخم جديد ويعني وقد اتى فيه ايضا من العجائب وقد تجد فيه توسعا في الراي ولكن يقرر كثيرا مذهبه مذهب الايه الاشاعره يقرر كثيرا مذهبه ويعني ألف تفسير الفتحة في جزء تقريبا في مجلد تفسير الفتحة فقط وألتها عشرة ألف مسألة وأتى عليها وجاء بكل شيء في الفتحة إلا التفسير كما قال أهل العين يعني أتى بكل شيء إلا التفسير عليه رحمة الله تعالى كتفسير فقط لكن يغلب عليه الرأي وتقرير المذهب الكلام ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير ومن أمثلته كتاب معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة مجاز القرآن أيضا من ناحية اللغوية مش قصود مجاز في مقابل الحقيقة لا مجاز ما يمكن أن يعنيه اللفظ عند العرب التوسع اللفظي ما دخلش في قضية الحقيقة والإيه والمجاز يمكن هذه القضية لم تكن مسارة أيام أبي عبيدة رحمه الله تعالى نعم وتمثل الاتجاه اللغوي كتاب إعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي وتمثل الاتجاه النحوي كتاب يعني اللغوي. النحوي اتجاه النحوي يعني إيه إعراب الإيه القرآن والتصريف اللي فيه الفاظ كتاب الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير للطاهر ابن عشور وتمثل الاتجاه البلاغي يعني التحرير والتنوير للطاهر ابن عشور رحمه الله تعالى يعني يعتبر تحفة في التفسير ويجزئ أي طالب علم إلا تفسير المأسوش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 جعله موطنا لتشغيل تلك العقول لتفعيل هذه الافهام لو كانت كلها مقفوله كده لا مش هينفع لا تاتي ياتي القران حمالا للاوجه ثم تاتي السنه كذلك ما اتى القران تفصيلا في كل شيء لا تاتي السنه عشان العلاقه ما بين السنه والقران مزيد من الايه من التشريع ولذلك علماء اهل الدين وعلماء الفقه خصوصا الاصول تاجت يعني علما سرا ضخما ما زال الآن موضع الإعجاب لكل أهل العقول حتى الكفار يشوفوا ازاي ازاي المؤسول الفقيقي ايه ازاي جابوه ايه اللي خلى العقول تكتشف المؤصل الفقيقي ايه استخرجته ازاي المواضع اللي احنا بنتكلم عليها يعني هذا سبب التفصيل سبب إجمالي لا يسألوا عما يفعلهم يسألون سبب التفصيل انت مش فاهم ده هذه المواضع التي أثرت الفقه التي فعلت تلك العقول واضح يا أخوان فأنت أول ما تقرأ كما ضرب ذلك المثال احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يطلع عليكم يجد العالم يدور بأفيه لكن لو جتلوا نصا واحدا كده في موضع واحد العقول دي مش إيه لن تفعل نعم الثاني 키يض المطلق المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه والمتناول هو المتناول لواحد لا بعينه وله تقسيمات في أصول الفقه والمراد هنا بيان مثال يعني إيه طيب يعني إيه يعني إيه متناول لواحد لا بعينه المطلق المطلق ده لفظ بيجي في العربية العرب لما يجي ينطأ� appetiz بينطأ بألفاز دي إيه العلمة برضو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 طب لو ما في نداء البعيد اللي بيتنادى عليه ده بعيد في المسافه في المكان يبقى ده معناه ايه معناه وكان العربي اراد ان يقول لي ان استعمال الحرف ده وهو بليغ راجل فصيح فام هو بيستخدم ايه استعمال الحرف ده اللي بياتي في بعد المسافه اراد ينبه بيه على شيء اخر ينقل بعد المسافه لبعد الايه المنزله ذلك الكتاب الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه طب تقرا القران ذلك دي اسم اشاره لايه للبعيد طب بعيد ليه بهذا بين يديك أنت تتلو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 أن يقربه منه منزلة أو قربا من المحبة أو المواد أو, أو, أو غير ذلك واضح يا أخوانا هذه خصائص في كلام العرب هنا المطلق برضو المطلق ده يعني هل هو المتناول لواحد لا بعين يعني ببساطه ببساطة المتناول يعني لفظ اللفظ ده إذا أطلق معايا يا أخوانا نركزوا معي صلتوا على مع النبي صلى الله عليه وسلم فاللفظ اللي بيقوله مطلق يعني ايه متناول يتناول يعني ايه يعني اللفظ ده عامل زي الشمسيه الشمسيه دي او العبايه او السقف ايه اللي بيجي تحته هو المعنى فاللفظ ده شيء بيجي تحته المعنى اللي قصد هذا المتكلم صح كده مظبوط كده فكلمه متناول يعني ايه يعني يشمل يشمل المعنى ايه المعنى فقال لي هنا المتناول لواحد لا بعيني لواحد فقط طب ما هو زيد واحد لفظ يشمل واحد صح كده كلمة زيد لا قال لا بعيني لو قلت زيد يبقى انت عينته صح كده مظبوط ولا مش مظبوط لو قلت زيد يبقى انا أصدت واحد اسمه زيد ده عين ده أخص شيء لا ده هو أراد يريد لفظ إذا أطلق يبقى المقصود منه إننا نعرف ان في واحد متصف بهذا الوصف طالب أعطي طالبا جائزة طالب هنا الوصف اللي في الطالب كونه يطلب العلم نصبوت كده فأنت طالب وده طالب وده طالب وده طالب صح كده فلو أنا قلت أعطي طالبا جائزة كلمه طالبان دي واحد ولا يا جماعه واحد موضوع لواحد لكن انهي واحد فيهم مش مش مش معروف زيت ولا عمرو ولا محمد ولا حسن هو دي لا بعيني عارف لو قال اعطي زيدا جائزه بقى واحد بعينه بعينه بقى واحد بايه بعيني بخصوصي لا ده لما قال لي اعطي لا ما قالش اسم زيدا حيبقى بعينه لا هو مش عايز ايه فالدالي زيد ايه صفة زيد انه طالب فارد ان عميلي مين هو فقال اعطي طالبا فجه اللي سمع الكلام وادى الرجل ده او الرجل ده او الرجل ده ادى واحد بس هو كده خالف الامر خلاص عمل اللي عليه لانه فيهم ان يدي واحد والواحد ده مش معين انت قلتلي ادي اي واحد في المجلس صح كده ده معنى المطلق ده معنى المطلق ايه معنى المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه حنجد اللفظ ده عباره يحمل عن معنى وصف معين صفه معينه شغلانة معينه وما خصش بيها واحد موصوف وانما خلها مشاع خلها مشاع واضح يا اخوانا واضح طيب الدين المثال بقى ومن امثلته قوله تعالى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 بغض النظر كان قبل الممات ولا في الحياة عند الغرغرة ولا قبل كماع لم يتكلم الآية فأطلقت الحكمة نجد آية تانية تشبهها وتتكلم في موضوعها وده شرط مهم ما هو مش كل آية تصلح أنها تدخل على آية تانية في المعنى لا بيتكلم على نفس القضية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن رفع التوبة ما شلال الكلام؟ إيه القضية؟ عدم قبول التوبة فعدم قبول التوبة في الآية الأولى جاء مطلقة ما تقيدش بوقته أما عدم قبول التوبة في الآية الثانية فقيد بإيه؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن لو شلت أنا ده بقت زي الآية الأولى أطلقت لكن وجود القيد دال على إن التوبة مقبولة لغاية هذا القيد واضح يا إخوانا صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم تخصيص العام ثلاثة تخصيص العام العام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حص دفعة دفعة بلا حص يعني ايه برضو احنا قلنا المطلق انا قلت درب دلهم سأل ايه اه اعطي طالبا جائز العام بقى هو بيقول كلام مستغرق يعني مستغرق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 والمطلقات يذهببصن بانفسهن ثلاثه قروه فهذا حكم عام في جميع المطلقات ليه لان لفظ المطلقات من الفاظ العموم الفاظ العموم لها صيغ معينه مش ده تفصيل لكن هذا من ضمن الصيغ المطلقات الالف واللام لما بتدخل على الايه اللي هي الف لام في ساعه ايه الف لام ها بتاعت الاستغراق بتاعت ايه بتاعت الجنس والمطلقات يعني ايه والمطلقاته ألف لم التعرف الاستغراق يعني ايه صديته مع النبي صلى الله عليه وسلم ها لا هذا اني انت تشيلي الألف انا عايز تعريف الألف واللف دي تادي ايه جميل يعني انا دلوقتي المطلقات دي هل نقصد بها وحده لا هل نقص بها زينب ما نقصدش بها وحده ولكن نوصد بها مين كل من اتصف بذلك الوصف كل مطلق والمتلقات يتربصن بأنفس إن ثلاثة قرؤ يأتي مخصص بعد ذكرة وقوله تعالى ثم أتى ما يخصص من هذا العام الحوامل وهو قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن فخص من عموم المطلقات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 يبقى نفسه هو الحكم هو الحكم بخلاص كأنه بيأكد لكن ده هنا جاب لي حكم مغاير ده اللي بيسمع عملية التخصيص ده اللي قصده تخصيص العين يبغي عزول والمطلقات كل المطلقات يتربصن بأنفزين تقول إلا إلا أولات الإيه أولات الأحمق نعم اربعه تفسير المفهوم من ايه بايه اخرى المفهوم المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ومن امثلت يعني من امثله ما دل عليه اللفظ فيما لا في محل النطق صلى على النبي صلى الله عليه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق يعني ايه يعني انا دلوقتي اما لبس هقول ايه هقول خلي بالكم من المثال يعني هقول ايه حائط جدار انا قلت جدار كلمه جدار دي داست عندك في التصور بتاع العقل والادراك على زر صوره الجدار صح كده اول ما جدار على طول داست على زر إيه؟ ما هو في صوره اسمها إيه؟ جدار صح كده جدار فتصور عندي كلمه صوره الجدار فهمت فيش اشكال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 داست على حاجه في التصور ازاي داستت اكيد انتوا ما تعرفوش يعني ايه داست لما اقول سقف داست على ايه هنتصور السقف صح كده اول ما يجي كلمه سقف هتلاقي السقف ده هو الفاصل الشيء اللي بيعلوك هيبقى طاير في الهوا كده لا ده كمان لازم ليه لوازم معينه ايه اللوازم اللازم دي تاتي تبعا انت صورت السقف اهو بعد كده انت لازم عشان السقف يبقى سقف لازم يتشال على عواميد او على جدر صح كده يبقى تخيل كلمه سقف لوحدها طير في الهوا كده صعب شويه امزلك من قول ولذلك ربنا بقى لما تكلم عن هذا الايه رفع السماوات بغير عمد ترونها ودل هو هذا هو الابهار جلالة المعجزة، ها هو ده وجه المخاطبة، لأني أنت مستلزم لكل سقف، مستلزم أشياء، أما السماوات تدور كده على ما استلزمته، تجد مفيش فهنا يحصل المنا... الاختلاف والتباين ما بين إيه؟ نبين صورة السقف واللي وب... في ذهنك وبين الصورة المرئية اللي أنت شايفها. رفع السماوات بغير عماد ترونها إما ترونها تعود على السماوات فيبقى تقدير الكلام رفع السماوات التي ترونها بغير عماد أو تعود على العمد ويمكن كده في احتمال وجود عمد إحنا ما ندركوش صح كده رفع السماوات بغير عماد هذه الأعمدة لا ترونها معايا صلتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا قلنا بنور إيه؟ ها يبقى كلمة جدار أو كلمة سقف خلينا بقى في سقف سقف في معنى في محل النطق في معنى في محل النطق هو سقف وفي معنى لا في محل النطق يعني إيه؟ يعني لما اتنطقت الكلمة داست على الزرار فديتني معنى في محل النطق بس كمان لقيت في الخلفية أشياء لوازن أنا هتضرب تضرب حيضربك مثلا عندك صندرة في البيت مالهاش سلم مالهاش سلم في سلم متحرك قلت لابنك قلت له هات لي المتاع من فوق الصندرة الشنطة من فوق الصندرة يفضل واقف يبني هات لي الشنطة من فوق الصندرة يجي بعد ساعة يقول لك ما جبتني ما ده ما في س أنت ما قلت ليش متاج شيء ما نطلع إزاي أنت قلت لي طب يا ابن ما تجيب السلم وتطلع انت ما قلت ليش هات السلم واطلع عشان تجيب لي الشنطة من فوق لا انا هو معرض للعقوبة ولا لا ما تجملوش لانه هو على قد ماشي دي لمسألة تانية لكن لو هو اي واحد دلوقتي لما اقول له كده وكأني امرت باللازم صح ما هو لازم يفكر لانه دي مش محتاجه صعوب انا بقول له هات لي كيت. زي ما اقول للواحد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 فهمتم يا أخوانا هي كلمة التركيب بدأت لا في محل النطق دي ممكن تكون مستصعبة لكن هما أصدهم يقولوا أن في محل النطق أول ما تسمع الكلمة احنا طولنا في القضايا دي نحن نحتاجها إن شاء الله رعبين أول ما بتسمع الكلمة بتتكون الصورة على طول لكن لا في محل النطق لما بتسمع الكلمة بتكون صورة وبيتكون من وراها خلفية لوازم توابع لا بد منها هي دي باسمه المفهوم واضح ده اسمه لإيه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 كلام الائمه شو بيقول ايه الامام الشافعي بيقول من ذلك قول الشافعي فيه دلاله على ان اولياء الله يرون ربهم يوم القيامه تجرها منين الامام الشافعي ها مفهوم كلا انهم عن رب بخطاب لمين للكفار صح كده فدي العقوبه نقلها بقت مسوبه إلى جبهة ما هو لا يكمل كونها عقوبة إلا إذا كان حيتميز بها قوم إيه قوم آخرين صح كده سيميز الله تعالى بها قوم آخرين فوفيهما من هذا المعنى كلام ده تمكن تكتبه بسيط لكن اللي ما استنتجه جابوا كده من أولها رحمة الله عليه نعم وهذا المفهوم من الآية وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دي صريحة يبقى دي في محل النطق لكنها تؤيد الفهم في الآيات الأخرى ما الآيات الأخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يفهم من كده إن في ناس تانية طب إيه الصفة إلا عشان هدول اتحجبوه الكف طب الناس التانية دي ايه الصفة اللي بيها مش هيتحك شوف الكلام البسيط ده هو اللي بيتم في, العم في عملية الإيه الاستنبار ده كلمة المفهوم يبقى معنى كده نوصلت للخلفية للشيء اللي في خلفية ما يكون في محل النطق ايه هو بمعنى كده عايز تقولي ان انا افهم من كده ان المؤمنين لن يحجبوا عن رؤية الله تعالى يوم القيامة قل لك اه طيب دفأني هل في ما يدل عليه صراحة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرا إلى ربنا ناظرا نسأل الله تعالى أن نكون منه نعم خمسة تفسير لفظة بلفظ ألف بيان غريب الألفاظ وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع آخر معنى أشهر من ذلك اللفظ لفظ غريب يعني لفظ غريب ها مش مشتهر مش مشتهر في ممكن يشكل معناه وقد يحصل ذلك على أهل اللسان بل ائمه اللغة بل بعض الصحابة كما ورد عن بعض الصحابه في استشكاله البعض لإيه؟ الالفاظ وفي كتب في مسألة إيه غريب القرآن نعم ونقولنا أفضل كتاب أفضل كتاب أفضل يتميز بأنه هو بيجيب الفوارق الفروق في استعمال اللفظه في الموضع ده ليه جت بالصيغه دي بكيه. وله كليات ايضا قد جمعت في, في الطبعة بتاع دار الكتب العلميه ليه مقدمات جمعها المحقق في هذه الطبعة مقدمات جميله تسمى كليات القرآن نعم ومثاله قوله تعالى وامطرنا عليهم حجارة من سجيل وفي موضع آخر قال لنرسل عليهم حجارة من طين والآيتان وردت في شأن قوم لوط نعم إيه الكلمة الغريبة هنا سجيل سجيل سجيل يعني إيه سجيل قد تكون كلمة غريبة فجيه الآية أخرى وضحت إيه وضحت المعنى لنرسل عليهم حجاره لنرسل عليهم حجارة من فباني نزجيل المقصود منها طين قد تكون مقربة لأن قضية الترادف قضية مختلفة فيها لكن على الأقل تقدير هي في هذا المعنى قريبة منها واضح؟ نعم ما أحنا احنا هو أحنا جائزين برضو احنا, أحنا قلنا لو تذكرون هذا قلنا في قضية الترادف ان كلمات القرآن إن صعب تجد كلمة ايه مترادفة مع كلمة اخرى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 مثل قوله تعالى أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما فسّرت بقوله لكن متفسّرت فسّرت فيها ظاهر أو معنى إن المسائل مش مقطوع بينها صح كده المسائل قد تجد قولا آخر بعض أهل العلم آه لا يفسرو هذا الموضع بذلك الموضع مسائل ظنية نعم فسرت بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا وكانت رتقا ففتقناهما يقصد ففتقناهما يعني يقصد أن تفسير الموضعين الأيتين تانين يفسر ايه الفتقة فهنا بيفسذ الفتق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وفي الآيات الأخرى فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء صب ثم شققنا أرض شق معايا نعم هنا هنا خمسة ليسمائي يعني دلوقتي لفظة بلفظة صحيح لفظة بلفظة كلمة لفظة مفهومة مفهومة يبقى الفتق كسجيل للفظ رقم سته يقول ايه تفسير معنى بمعنى فسرت بقول الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا معايا وفسرت بقول تعالى في سوره الصفات الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب صلتهم على النبي طيب يعني ايه تفسير معنى بمعنى باه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 ستة تفسير معنى بمعنى مثل تفسير قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فين سؤال فين ابشر نعم مثل تفسير قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض الجملة دي ادتك معنى ايه المعنى ها يسوى بهم الأرض يعني ايه يعني يتطحنوا يطحنوا ماشي يبقوا شيء من الأرض في الآية الأخرى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ادتني معنى هو نفسي لإيه المعنى الأول وكأنه يؤيد ويفسر ويبين ويوضحه يؤكد هذا الذي فهمته من المعنى الأول مش لفظة في مقابل لفظة إنت لا دورت هنا مش هتجد هنا لفظة تفسر باللفظة هنا كده لو تسوى يا ليتني بهم الأرض كنت تراب لا يوجد لفظة تفسر باللفظة لكن المعنى الذي فهمته أنت من لو تسوى بهم الأرض هو المعنى اللي فهمته من قولي يا ليتني كنت تراب سبعة سبعة. تفسير اسلوب القراني في ايه بايه اخرى أوه. تفسير اسلوب كلمه اسلوب يعني أسلوب اسلوب القران عربي واللغه العربيه لها اساليب وخصائص والقران له من ذلك ابلاغه وافصحه واعلاه واضح يا اخواننا صليتم مع النبي صلى الله عليه تتجدين القرآن لاسلوب مثل في التقدم والتأخير، اسلوب في الحذف، في أسلوب في الإضمار، في أسلوب إن هو يخاطب بضمير المخاطب وفجأة يحول ضمير المخاطب إلى ضمير الإيه الغائب، المخاطب الحاضر إلى ضمير المخاطب الإيه الغائب. دي أساليب للقرآن انت تجدها. فأحياناً تجد أسلوب انت تستصعبه. تستصعبوا واحنا كتير ما بنستصعب اساليب القران لأن إحنا قلنا ان فينا عجمة مش عرب خلص فينا عجمة تركنا اللغه العربيه الفصحى وبالتالي ممكن انت تستشطط ايه الايه دي ليه فين اللي؟ فين اللي مثلا الخبر بتاعها راح فين الخبر بتاعها زي ما تقول مثلا ايه ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء أن كذبوا ايه ده فين فين المبتدا ثم كان عاقبتا فين المبتدا عليه لأن إحنا عندنا عجمة فالعجمة دي بتخلي الكلام أو السياق والأسلوب اللي داخل بالنسبة لنا غريب وهو مش غريب العرب لما سمعوه فهموه فأنا لازم عشان أتلقى القرآن ده وافهمه إن أنا لازم أدرس خصائص الايه العربي هل أقل الأسريب اللي في القرآن تجد في القرآن مثلا تجد سورة يوسف كلها إيه كلها حذف أص يعني القصة ال الس ت تسو للأحداث تجد في شيء مفقود في شيء ما تذكرش فهدي من أسلوب القرآن ده ما تقولش إيه أو هو ما حكليش لأن هو مش قصده أنت تسلل هذا كما يتسلى أصحاب الروايات مش المقصود كده المقصود أن يأتي من تلك الروايات وهذه قصة ما يحصل به الاعتبار والتذكر والنفع الديني في الدنيا الأخيرة هذا المأسوط ليس أسوط شيئتان فلما يجي مثلا يقول إيه دخل فعرفهمهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكلام طب عرف من إيه ما في حاجة هنا غمضة أنا ماشي بالقصة دخلوا عليه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجنازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم عرف منين إن دا أخوه ومن أبيهم عرف منين يبقى في حدث لم يذكر لأنه مفهوم عند العرب ومش معيب أنه قد حذفه من السياق بل بالعكس هذا من الإيجاز المحمود البليغ لكن انت تستشكر أحيانا إحنا بنعدي لأن إحنا مش فهمني أصلا الموضوع لكن لما بنفهم موضوع نستشكيله يقول لا وقال إيه يتوني بأخذ لكم من أبيكم أنا ترون أني أوث الكيله آه فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عند ولا تقربوا المقصود أنهم أتوا بالباعير بتاع تأخوم عشان يحملوه فهو كان من العادة العادة ومن العد إن ما يحملش الباعير إلا لو كان صاحبها إيه موجود دام القسطاس ودميزان فلما قال بعير معش صاحبه الاهده قالوا دا وتسرين اخو ما جاش طب ما جاش ليه ما جاش عشان هو مش شقيق هو من ابوه بيرعاه وبالتالي يعني بيخاف عليه وغير ذلك حكوا له قصه فبالتالي فقال ايه ولما جازهم بجهازين رفض ان هو وقال لي توني باخذ لكم من ابيكم معايا يا اخوانا صلوا على النبي صلى الله ها ده الاس ده كلمه اسلوب المقصود بكلمه ايه اسلوب مثل قولي تعالى مثل قولي تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي دخولنا ذلك حطة حطة, حطة, حطة فهو مثل قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم يعني عايز يقول إيه عايز يقول إيه هم مألوش ما أول ما قالوا قالوا معذرة إلى ربكم مش دي المقالة مش نقطتين معذره الى ربكم لا هم قالوا احنا بنوعظهم وغرض الموعظه المفعول لاجله اللي اجل ان يكون ذلك معذره الى الله تعالى فرح لازم الغايه والغرض والاله اللي خلتهم يعملوا الفعل ده مع القول مع انه ده مش من مقالتهم او على الاقل مش اول مقالتهم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 مش بسرعة أقول بقى هو توضيح للإتفاق. ومثله توضيح الالتفات في قوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شوف مالك يوم الدين هنا الضمير ل إيه؟ هذا مش ضمير مش ضمير الحاضر صح كده المخاطب الحاضر. طيب إياك الضمير هنا ل إيه؟ للحاضر إيه اللي انتقل من الغي من ال الغيب من الغيبة إلى الشهود إيه اللي انتقل في الخطاب؟ ده اسمه التفات اسمه في اللغة التفات اسمه في علم البلغة والبيان اسمه ايه التفات يلتفت من اسلوب الى اسلوب من اسلوب الحاضر اسلوب ايه الغيبة وهكذا فهنا انت وانت بدwhe福 الخطاب مالك يوم الدين تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى مش في اسلوب مخطبة ايه المخطبة لاسرادك صح كده، مش بهذا الاسلوب اللهم مالك يوم الدين اياك انتقل الخطاب الى آه ده وطبعا ليه ب يعني ليه اسباب بلاغيه جميله مش دوت ده مكان تفصيل لكن هنا ده أسلوب من اساليب القرآن بيقول كمان ده الأسلوب ده موجود في ايه تانية اوضح يفسروا بعض بعض ان ده من اساليب القران في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب حتى إذا كنتم ده خطاب الإيه المخاطب الحاضر وجرينا بهم مع إن المخطب واحد لهم الكفار وإحنا اتكلمنا على الايه دية وأسبابها البلغي وقال أبو الليث نعم وقال أبو الليث وقوله تعالى كلوا من طيبات يعني قيل لهم كلوا من طيبات وهذا من المضمرات من المضمرات من, من الإضمار إضمار دي اسلوب أو خصيصة بيانية لغوية عند العرب يعني, إيه يعني هنا إيه الآية إيه بتاعتوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا لا في اي سوره البقره هنا سوره البقره الايه اولى ايه ها ها وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا وعايز يقول لا ده أصلها وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم منا والسلوى وقلنا لهم كلوا شال قلنا لهم دي طب إيه دليلك على إني لمكنتشان؟ ألف الآية الأخرى. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم وكأن الكلام تقدير في إضمار. فأما الذين سودت وجوههم يقال لهم يوم القيانة اللي يقال أكفرتم. واضح كده؟ وكما قيل في آية أخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة. يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا فهذا في كلمة قالوا فدي من أسليب القرآن كثيرا لم يمكن تعمل إشكال في سيقنا ثانيا تفسير القرآن بالسنة النبوية قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بين الله في هذه الآية مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيان القرآن ولما كانت هذه المهمة موكلة بالرسول صلى الله عليه وسلم موكلة؟ ولما كانت هذه المهمة موكلة بالرسول صلى الله عليه وسلم لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن.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 تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله تعالى، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود شوف هذه الآية، إذا أتا بتفسير الآية أولاً صحيح كده فسر الآية، فقال فذلك قوله تعالى. يبقى هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعنى او التفسير لهذه الايه فذلك الذي ذكر صلى الله عليه وسلم تفسير قوله تعالى كي. نعم وإذا, واذا ابغض الله عبد نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في في الارض اعوذ بالله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 وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وتلا الايه يعني تلا الايه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي ألا إن القوة الرمي فدي مبالغه وتاكيد فالتكرار للمبالغه في ان المقصود من القوه هنا الرامي والرامي له صور كثيره وان كانت صورته ايام نبينا صلى الله عليه وسلم محصوره في كيت او لكن له ايه فكل ما رميت به يدخل فيها المدافع الصواريخ الازيدا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 واستشكله الصحابة ولم يلبسوا إيمانهم بضل فهذه اللفظة فالصلاة صلى الله عليه وسلم بقول تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظل ثلاثة ان يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية مثاله قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم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 والا فالتاويل له معان منها ما ننزل الكلام الان عليه وهو ان يتحول المقال الى حاج ان يتحول المقال الى اعماش فقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يتاول القران يعني يحققه يتحقق به يعمل بمقتضاه هذا هو المعنى. فسبح بحمد ربك واستغفر، فكأنه استفاد ذلك مما أمر به من التسبيح، فإذا به يتحقق به، فإذا به يصير له حال. يعني هذا المقال وهذا الأمر صار حالا للنبي.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 واعتبر شرط العدالة يتوقف على طول السحبة، لكن الصحيح أن كل الصحابة بلا استثناء عدل رضي الله عنه. فقد ذكر العلماء. وقد ذكر العلماء أسبابا لرجوع المفسر إلى أقواله. آه، هنا في الموضوع ده. في النقطة دي. واحد أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. وعرفوا. وعرفوا أحواله.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 ديننا يرجع إلى أربعة امور بالنسبة لتنزيل هذا الشرع من أنزله هو الله سبحانه وتعالى من انزل إليه نبي صلى الله عليه وسلم هذا التنزيل وهو القرآن والسنة من أنزل فيهم الصحابة لو اقتصرت على الثلاثة فقلت انما يعنينا في هذه المساله الوحي والله تعالى الذي اوحى والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اوحي اليه نعم لكن جعلت لاعدائك عليك حظا لو نظرت في كل دين في كل جرعة في كل كل كل شيء ينسب الى وحي رأيته يفتقد إلى هذا الذي ميزت به وتجد في أي ديانة إنه هو المسلم الضخم، الخرق الذي وقع منه أي حاك القوة عندك إنما تستمد مما فقدوه إيه اللي فقدوه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 عنده خرق واسع قوي مش عارف يلملم الوحي اللي عنده الشيء اللي هو بيقول ده الوحي اللي أنزل إليه مش عارف يحفظه ولا يصونه من النقد والتشكيك ليه لان في خرق كبير قوي ايه الخرق ده ان اللي اتنقل من خلاله هذا الوحي المزعوم ما شاهده ولا ما عاصر بل ما قارب فتيجي تقول لك يقول ما فلان ما شافش طب ده منين ده في القطاع لكن تعال عندك انت بقى هتجد الرابع ده هو اللي بيغطي هو اللي بيلحم كل فقط الخرق يلحمه يلتئم معه ذلك الخرق اللي مش موجود ده في اي حاجة تجي لان انت تيجي تقول ايه الله الذي اوحى هذا الوحي رقم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوحي اليه اي نقد وتشكيك فين الدرع في الصحابة ليه لان في اتصال من عندك احيانا من زمنك احيانا الى لسانه المشرف صلى الله عليه وآله وسلم واللي بيحكي القصة الوقعة الحادثة سبب النزول سبب الورود هو من عاين بل احيانا اللي صاحب القصة يقول قد نزلت في إيه ده إيه اللي علو ده ما مفيش سبيل إن أنت إيه تكذبه تكذبه إزاي هو بيقول لك أنا نزلت في فيبقى أنت عندك اتصال سنة دي بس للمؤمنين ده ينفعك كمان للمشككين من الكافرين علم التاريخ وعلم الاسناد ده علمه مهم جدا جدا في التاريخ فإنجوا علماء التاريخ المنصفين ينقضوا كل ديانة لكن على الاسلام ما يعرفوش يأتوها من هذا الباب لهم هذا الباب بالذات ده الصحابة اللي نزل فيهم القرآن هم اللي راووا وراووا لتلامذتهم وتلامذتهم راووا إلى تلامذتهم وأكذا وكذا لغاية ما صنفت الكتب أو وصل إلينا أحيانا مشافاة هذا القرآن الذي تتلوه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 انت بتقول الشافعي ده جريد بعد 150 سنة ما الملك ده بعد 100 سنة ايه ده ما, ما يلزمناش من القطاع ده في تشك انت يأتي بقى والحمايه ولذلك من حفظ الله تعالى للوحي المنزل هذه الصحبة فطبقة الصحابة حرز وحي السماء طبقة الصحابة حرز وحي السماء شهادة للعصمه بهذا الوحي معايا أخوانا نقطة مهمة جدا جدا جدا هنا بقى ذكر الأسباب فصلنا الأسباب شوي فكها شوي نقوم شاهدوا التنزيل وعرفوا احواله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 وكانوا في كل هذه المصادر وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة نعم يعني هو هذا يشاركهم فيه كل من آتى بعدهم من آل التفسير صحيح أي مفسر حتى في هذا الزمان يتلقى من هذه المصادر ولكن شتان شتان خصوصا أنهم أهل الشائر زي ما قلنا أنه نزلت بسببهم الآيات تخيل نزلت بسببهم الآيات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 تكلم الله تعالى وذكر اسمه وما زال المسلمون إلى قيام الساعة يتعبدون بذكره فزيد في اسمه 30 حسب صحيح جدا زيد في القرآن في اسمه الوحيد الذي شرف لأن الموطن يناسبه شرف لما رفع عنه هو اللي أخذ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوقع بتاع التحريم التمني وكان يلقب بإيه بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم فلما رفع هذا حرم هذا رفع حرم حرم راجع إلى نسبتي أباي زيد بن اشوف بقى اللي نزل فقط فعوضه الله تعالى خيرا من ذلك إن الله تعالى تكلم باسمه وجعله في قرآن يتلى ويتعبد بحروف لقيام الساعة بل وجعل عليه ثوابا في كل حرف من حروفه عشر حسب شوف الشرف ده الشرف رضي الله عنه اجمعين هو أن يأتي القرآن مش بالصريح الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اذ شرف ده شرف يقول لصاحبه هذا اشرف من زيده لانه اثبت بشهاده رب العالمين واصدق القائلين سبحانه وتعالى الصحبه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 وأرضاه فليت شيعي كيف يكون دين بغير الصحابه الشيعة أقل ما يوصفون به الضلال أقل ما يوصفون به الضلال لا في حقيقة ما فيش دين فيش دي فيش تعبد إزاي يعني يعيش مع القرآن بدون الشخوص التي تنزلت عليه صحيح هنا إزاي تتدبر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 وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون هذا تفسير القرآن بالقرآن لكن من فسر, فسر الصحابي وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت فقال هما الرجلان يعمل يعملان العمل فيدخلان به الجنة وقال احشر الذين ظلموا وأزواجهم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 قال ضربهم كما في قوله تعالى وآخر من شكله أزواج من شكله يعني يعني ألوان وأنواع في هذا العزم الله الصلاة مقرنين في الأصفار اثنان السنة النبوية أفاد الصحابة من السنة النبوية فمن أمسلة ذلك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 حسب كفاية وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففسر ابن عباس هذا الموضع من القرآن موضع المهيد من القرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فسر ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه بالاسناد ولم يأتي فيه بالإسنان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 لكن هناك مواضع لا تحتمل الرأي ولا الاجتهاد لأنها توقفية لا بد وأن تأخذ عن وحي معايا يا جماعة تأخذ عن إيه عن وحي زي في هذه المسألة من أخبار الغيب يعني من أين يعرف ابن عباس رضي الله عنهما ذلك لا بد من وحي لكن في عندي إشكالية هنا ويأهل الكتاب إني مش كل ما تكلم فيه الصحابي تفسيرا للقرآن مما لا مجال للرأي والعقل فيه يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عرف بعض الصحابة بالأخذ عن آل الكتاب كما سيأتي لابد نحن ننبه عليه اللغة العربية هتوا من ذلك تفسير ابن عباس أه؟ ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى وأذنت لربها وحقت قال سمعت لربها آه فسرها لغة أه؟ أربعة أهل الكتاب رجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب ورووها في التفسير ورووها ورووها في التفسير ولا يلزم من ذكرهم لهذه المرويات قبولهم لها نعم من مين هنا نختتمهم أولا مش كل الصحابة اللي رجعوا يعني هذا التعميم فيه نظر مش كل الصحابة ثم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 فلما بنتكلم ما من دي اسرائيلي صح كده خلاص صار الان من شرعنا او النوع الثاني ما جاء الشرع بمخالفته واعتراضه ونفيه وتخطئته فهو خطأ لا يجوز روايته الا لبيان مخالفته والنوع الثالث نوع سكت عنه الشرع زي قصص كثير من القصص الاسرائيليه سكت عنه الشرع فلم يأتي على لساني شرعنا ولم لم يخطئه الشرع مسكت عنه ممكن يبقى صواب ممكن يبقى طيب هل هذا يمكن أن يكون تفسيرا لا لنقطة الود التنبيه عليها لأن البعض يقول ايه طالما حدثوا عن اهل الكتاب ولا حرج في هذا الخص التالت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 ومن أمثلة ذلك سؤال ابن رب عباس رضي الله عنه من المشتهرين بالأخذ عن أهل الكتاب يأخذ عنه فبالتالي إذا جاء تفسير ابن عباس في ما لا مجال للعقل والرأي فيه لابد أن يتوقف لأنه ربما ما أخذه عن أهل الكتاب واضح ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس رضي الله عنهما لابي الجلد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 فكانت على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والثأطو الطين وعزي مما اختلف في القراءة في عين حمئة قد تحمل حمئة يعني ايه يعني طين كما ذكر من ايه كما قال الله تعالى من حماء مسنون اللي هو, اللي هو الطين الايه اللي, اللي سود من كتر اعدته فتغير فتغير معايا يا جماعة أو حامية بمعنى حامية يعني إيه ملتهبة ملتهبة هو دي الآية فين؟ فوجدها تغرب في عين حامية وعين حم إحنا قلنا هذا بالنسبة للنظر وإلا فالشمس ما كانت تغرب في الطين يعني داخل طين وإنما وراءها في آخر الأفق إيه؟ You don't stop على the البحر على the البحر at the end of the sea, and then the sea will fall Look at the sun, it will fall in the water It will fall in the water This is from the water Is it right? This is what happened Because he wants to say that he got the sea to a or a يعني that is a جدا جدا soil دي تناسب كونها also what لو نجمع mean? نجد burkhan ممكن تكون go to فيها two we find that there الحمم be بيبقى tree burkhan in it what do they call it? this tree it will become a soft and a brick and then it will become a من حراء مسنون نعم الفهم والاجتهاد خمسة الفهم والاجتهاد أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن واستنبطوا منه وكانوا فيه على تفاوت فمنهم المكثر ومنهم دون ذلك وكان اجتهادهم مبنيا على علم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 فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي قوله لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اعدادا يعني في الآيات الأولى ذكر خلق السماء ثم الأرض والأرض بعد ذلك دحاها وفي الآيات الثانية قل اينكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين بعد كده قال ايه هل ثم استوى إلى السماء دخان فقال لا اول الارض طاعا او كرها قالت اتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات يبقى هنا الظاهر ان إيه؟ ايه ان الارض الاول فده الاشكال ده عرض على حبر الامه وترجمان القرآن نعم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 فذلك قوله دحاها وقوله خلق الأرض في يومين فجعل الأرض ما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السماء في يومين آه يعني هو حصل في تقديم وتأخير في في كل أنكم لا تكفرون بالذي كل لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هذه أول حال وتجعلونه أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا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 يبقى بمجموع كل خلق الأرض إلى أن قدر فيها أخواتها أربع بس فيه من للخلق وتشوف دايما كده خلي بالك من قعدة الجميلة دي النصوص الشرعية ذات دفع ذاتي المتدبر في النصوص الشرعية يجب كده يعني, يعني كل سهم ينقد ويشكك لو تدبرت وجدت في النص ما يدفعه ودي بقى عايزه ايه تدبر ان انت اللي بيجي بيشككلك لك في شيء تقول له ده في الشيء ده في ما ينقض ما تقول تعال نمسك هنا ان دي من مواضع الشبهات ها يقول لك انت ب... انت قول ست ايام ودلوقتي في كام يوم في ثمان اثنين 2 و4 كده لو خلق الارض في يومين معايا يا جماعه خلق الارض في يومين وقدر أقواتها وغير ذلك في أربعة أخرى يأتي بعدها بيقول إيه في الآية آية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا, اتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين أتينا طائعين يعني إيه ما هو الاتيان دب إيه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 فا يعني لما قالت القالت السماء ذلك قالت اتيت طائع لكنهم قالوا مع بعض قالتا سويا اتينا طائعين فلما اتت السماء فصل السماء ايه الايه الي بعدها فقضاهن سبع سماوات يبقى في سماء وهي دخان ولذلك خاطبها صح ولا مش صح مزبوط ولا مش مزبوط ولكن اتيا طوعا او كرها اتينا طائعين لاستجابه ترتب عليها التفصيل التقدير بكونها سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها يبقى التقدير التفصيلي في الخلق كان فين؟ في أين في أمين طفين الأرض أتيت طائعة برضو فين هو اللي تذكر الأول تماعي يا أخوانا وإلا ما كانش يعني إذا كان الكلام منفصل وبالترتيب خلص ما هو الأرض خلقت وقدرت فيها الأقوات وغير زي الخلاف تم خلقها تقديرا وتفصيلا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 واضح، واضح الكلام، واضح هذا الكلام، فقضاهن، هم، في يومين فقط، ليه؟ لأن إحنا بقول إن كان في خلق، ما هو؟ خ خاطب الأرض، ما ندوة الاستجابة؟ يعقوبها الإيه؟ التقدير التفصيل، الأقوات والدح وغيرها ذلك، لكن هو خاطب مين؟ من أمر؟ الله عز وجل أمر إيه؟ أمر الارض صح كده يبقى كان لا بد من وجود ما يسمى الايه؟ ما يسمى الارض مظبوط كده لأن في ايه اخرى قال كانت لم, ألم ألم لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما يعني في دلوقتي تميز بينهما صح كده في تميز بعد عمليه الفتق فجاء الخطاب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 لذكر الأرض خصوصا أن الأمر جاء في الامتنان في الامتنان مع التشنيع قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض فلابد أن أنا اتي بكل إيه أنواع الامتنان بخلاف سورة النازعات هنا مش المقصود الامتنان ده المقصود العظمه قبل الامتنان أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ثم ذكر بعد ذلك شوف الدخل دي اللي دايما دي من من سمات خصائص واساليب القرآن البديعة إن دايما الأسلوب بتاعه بيخدك بانسيابيه دون أن تشعر فجأة بتلاقي نفسك في موضوع آخر زي في قول الله تعالى من سورة في قول إبراهيم وإذا نرض فهو يشفه وهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب لا آه ما خ خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرة وأغفر لأبي وجعلني من ورثة جنة النعيم. وغفر لأبي إنه كان من الظالين. ولا تخف. هو يعني هو دلوقتي جاي فجاي بيقرر العبود ال ال الالهية، الربوبية والالهية. وبعدين انتقل إلى الدعاء دون أن تدري فأبى أبو يادو. واغفر لأبي إنه كان من الضالي ولا تخزني يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين نقلك إلى مشهد إيه مشهد الآخرة يبقى أنت دخلت من الباب في كلام إبراهيم عليه السلام شيئا فشيئا وجدت نفسك إيه بتسلم إلى مشهد الآخرة ايه الانسيابيه وهذا السياق البديع اللي هو جرا جرا دون أن تشعر الى شهود هذا اسلوب القران اسلوب القران منه كده كثير منه كده زي ما احنا بنقول في هذه الآيات بعد ما ذكر العظمه في الخلق قال بعد ذلك ايه والارض بعد ذلك دحا أخرج منها ماءها ومراء والجبال ارسى متاعا لكم ولأنعامكم الامتنان بقى. جاء الامتنان بخلاف سورة فصلت قل إنكم لا تكفرون من الأول جاء الامتنان مع التشنيع كيف يجدروا بكم كيف تكفرون بالله وقد فعل كيت وكيت وكيت لكم هذا هو المقصود معي يا أخوانا صديتم مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم تفسير الصحابي ذكر بعض العلماء ان قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع ولكن هذا القول لا يقبل على هذا الاطلاق نخلص حكم تفسير الصحابي ماشي كده يا والصواب ان تفسير الصحابي له اقسام نعم. وكل قسم له حكم خاص وهذه الاقسام هي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 لأن الإجماع حجة فيكون بقوة المرفوع وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات وهو أن لا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر بإسرائيل إذا كان لما جاء للضائح والعقل لازم يكون جاء من وحي وده لبيقول حكم المرفوع قول يقوله من عند نفسه الصحابي ولكن في الحقيقة ما ينفع يجي القول ده من عند نفسه قول في الحلال والحرام مثلا في التشريع في أمور فلا بد أن يكون قد وقف عليه من وحيه فده بيبقى لي حكم ليه حكم لإيه يعني لي حكم الرافع يعني حكم الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع كأنما اسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح يا أخوانا يبقى هو موقوف على الصحابه أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف سندا على الصحابة وله حكم حكم الراف لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد معاي أخواننا لكن لابد أن أنا حازر من ما يكونش من يأخذ من, إيه من, آه من كتب أهل الكتاب عن أهل الكتاب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 فأنزل الله يعني أول ما حصل كلام دا أو ما حصلت الواقع دي فأنزل فهنا صريح في ايه صريح في إن الآيات اللي نزلت دي كانت بسبب الواقع دي لكن أحيانا بيأتي بغير صراحة وده سيأتي في أسباب النزول أحيانا بيأتي بأسلوب غير واضح نزل قول الله عز وجل كيت كيت كيت بسببك كنا كن نفعل كيت وكيت ثم نزل قول الله عز وجل كل دي صيغ مش صريحة في كونها سببا للنزول فبالتالي ما ينسويش عليها الحكم ده ايه الحكم اللي بيسري ونقول ان ده حديث مسند مش موقف على الصحابة ولكن له حكم الراف فهو حديث مسند كأنما اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم مش موقوف على الصحابة امت لما يكون الصيغة تفيد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 لهما رجعوا ما رجعوا فيه الى اهل الكتاب وهذا له حكم الاسرائيليه الحكم اللي احنا ذكرناه تفصيل اللي ذكرناه نعم اربعه منهما بيجتهدوا فيه وهذا فيه تفصيل الف اي يتوافق اجتهادهم يتوافق يعني هيبقى ايه اتفاق يبقى اجماع نعم اي يتوافق اجتهادهم فيكون حجه با ان يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات على ما سيأتي في قواعد الترجيح ج أن لا يرد على إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف فهذا الأخذ به أولى خاصة إذا حفت به قرائن, قرائن القبول كأن يكون قول مشهور منهم بالتفسير كعلي وابن مسعود وابن عباس أو قبيله من جاء بعدهم وأخذ به أو غيرها من أو يعني الظاهر والله أعلم أن المصنف قصر في هذا فكلمة فهذا الأخذ به أو قصر بل الأخذ به واجب إمت حينما لا يرد إلا قول واحد فقط قول واحد من الصحابة فقط فإذا جاء قول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 يعني قبولا واقرارا يبقى هذا اتفاق لكن الا من نعلم الا من نعلم هنا دي المساله اسمها قبول قول الصحابي قول الصحابي دي, دي في الأصول قول الصحابه وجمهور العل والعلماء من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه نصوا على وجوب الاخذ به حصل الخلاف بعد ذلك لكن في القرون المتقدمة كان العامل على قبول خبر الايه؟ الصحابي على قبول قول الصحابي طالما أنه لم يخالفه ايه؟ لم يخالف أحد طبعا هذا الوجوب قد يترقى قد يتأكد قد يقوى فلو حصل عليه لأن احنا عندنا عند أهل السنة ان العلم يقوى صح إن العلم يقوى ما ينفعش العلم درجة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 وكل عناصر الإيمان في زيادة فلو جاءت قرائن يقوّل وجوبة طب لو جاءت قرائن لا إحنا نقبل الحديث ونصححه ونقبله فلو جاءت قرائن زادت في قبولنا في أي إشكال فيش أي إشكال نعم رابعا تفسير القرآن بقول التابعين نقف هنا نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد